Al-Qadam wa l-Inab Salawad ala Muhammad Salawad salawad ala Muhammad صلراش هذا الأنوار مشاع من النور ملوها الن بال البح مع مورا وب هل الأحباب جينا عظيمين الغايب فرحت لي بينا يا نور الافراح بارك لي بينا للسعد والارواح راح روح فرح موعودي فرحتنا بالمولول الدنيا نشوده تنور القبتين هنا يا ابو الجوادي من جوده افرا محفل الافراح يا جمال الحويه نقاضي الحاجات الفرح بي والفرحه فرحة المولود يا جمل فضيلة يشافع الزوار تقرب وسيلة نتعنى لك العام لحبك نجيلة يا فرحة الوجدان اسمك نشيلة عنوان عنوان مجدك نادانة عنوان عنوان والله عنوان مجدك نادانة للشاعر على لعوينات الكربلائي